يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ولا تجاروه له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم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 والله غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا فَتَكُونُوا ظَاهِرِينَ فَتَبَيَّنُوا أَن قَوْمًا بِجَهَالَةٍ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 من الله ونعمه والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فأي فاء تفعصلحو بينهما بالعدل وأقسطو إن الله يحب المقصطين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 عساء إن عساء يكون خيراً عساء يكون خيراً منهم ولا تلمسوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بس لسم الفسوق بعد الإيمان. وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّوَالَذِينَ آمَنُوا جَتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِجَتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إثْمًا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 إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم, وجعلناكم سعوبا وقبائل لتعرفوا إنا أكرمكم عند الله أتقاكم إنا أكرمكم عند الله عليم خبيث قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم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 ثم لم يرو تافه وجاذب أموال وآفتهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض